no wa ففاوى <تصفيق> الموت وتميز عائل الله فمن حتى البيت أولى السرطة فلا عليه أي ام فزيمه ومن تصوع خير All right, let's